الباب الرابع والعشرون وثلاثمئة باب كراهة سب الديك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة رواه أبو داود بإسناد صحيح